Book two. Kolme. Thalatha Tutustua. Tugistua. Alta Alta'aruf hey: Marhaban Marhaban Hyvää päivää مرحبا, مرحباً. ميتا كولوا كيف حالك كيف حالك تلتتك تأوروباست هل أنت من أوروبا هل أنت من أوروبا تلتتك تأمريكاست هل أنت من أمريكا Hell entä, min Amerikka? Tuletteko Aasiasta? Hell entä, min Asia? Hell entä, min Asia? Missä hotellissa te asutte? Fi ei fundokin Tokim. Fi ei ja Kuinka kauan olette olleet jo täällä? Munzumata ua entahuna. Kuinka kauaksi aika te jäätte? kauaksi aikaa te täällä? Kumpi sä tappaa täällä? Kumpi sä tappaa täällä? täällä? täällä? تمضون إجازتكم هنا؟ هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ طلقة كامن يرسكش. يجب أن تزوروني يجب أن تزورني. تسعة ونصو هذا هو عنواني. هذا هو عنواني. ناهد هو مننا. هل سنرى بعضنا غدا؟ هل سنرى بعضنا غدا ألم بهي لاني من لاني يؤسفني لقد أصبحت مرتبطا بشيء. يؤسفني لقد أصبحت مرتبطة بشيء. <تصفيق> إلى اللقاء. إلى اللقاء ناكمين. أراكم قريباً. أراكم قريباً. ناكمين. إلى اللقاء إلى اللقاء قريباً. إلى اللقاء قريبا.